الاعجاز العلمي في نصية كاذبة خاطئ. قال الله تعالى نصية كاذبة خاطئ نصية كاذبة خاطئ. طيب. الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله تكلم عن هذا الأمر باستفاضة. ولو أي حد حمل المجلد بتاعنا هيجد في العجاز العلم إن شاء الله قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة والنصية لا تنطق فكيف يسند إليها الكذب النصية خاطئة فكيف ينسب إليها الكذب ولا تشترح الخطايا ولا تشترح الخطايا فكيف تسند إليها الخطية؟ هذه طبعا تساؤلات أي حد فينا هو بيقرأ القرآن أكيد هيسألها النفسه خلاص قال لقد أزال البروفيسور محمد يوسف سكر عني هذه الحيرة عندما كان يحدثني عن وظائف المخ عندما كان يحدثني عن وظائف المخ فقال إن وظيفة الجزء من المخ الذي يقع في نصية الإنسان هي توجيه سلوك الإنسان فقلت له وجدتها فقلت له وجدتها قال ماذا وجدت قال قال وجدت تفسير قول, قول الله تعالى ناصعة كاذبة خاطئة فقال دعني أراجع كتبي ومراجعي وبعد مراجعته لتلك الكتب والمراجع أكد الأم وقال إن الإنسان إذا أراد أن يكذب فإن القرار يتخذ في الفص الجبهي للمخ الذي هو جبهة الإنسان وناصيته جبهة الإنسان وناصيته وإذا أراد الخطيئة فإن القرار كذلك يتخذ في الناصية سبحان الله وهذه من بركة مجالس العلماء ودي في منتال في فرق واحد مثلا ممكن يقعد مع واحد لا أهم له إلا الكلام عن النساء أو إنسان لا أهم له إلا الكلام عن المال وكيف يحصل المال أو شخص لا هم له إلا الكلام عن الفسح والرحلات وكلام صرف عن هذه الأشياء فقط لكن هناك, إن هناك فرق أن يكون هناك إنسان تجلس معه من العلماء أو من الأطقياء أو من الصالحين شتان ثم عرضت الموضوع على عدد من المعلماء المتخصصين منهم البروفيسور كيث المور الذي أكد أن الناصية هي المسؤولة عن المقايسات العليا وتوجيه سلوك الإنسان وما الجوارح إلا جنود تنفذ هذه القرارات التي تتخذ في الناصية لذلك في بعض الولايات المتحدة يجعل عقوبة كبار المجرمين الذين يرهقون أجهزة الشرطة هي استقصاء الجزء الأمامي من المخ أي النصي لماذا لأنه مركز القيادة والتوجيه ثم المجرم بعد ذلك يا جماعة يصبح كطفل وديع سبحان الله يستقبل الأوامر من أي شخص طبعا طبعا في بعض الناس لا يؤثر فيه التعذيب. بعض الناس يا جماعة يقدر تحمل التعذيب مفيش مشكلة من سباله سبحان الله حتى بيقولوا ان البين عنده قليل قوي سبحان الله اي التأثر, التأثر بالألم ضعيف بخلاف شخص ممكن إيه لو اي حد ازاه ولو بالكلمة ممكن يتعب نفسيا سبحان الله وبدراسة التركيب التشريحي لمنطقة أعلى الجبهة وجد أنها تتكون من أحد عظام الجمجمة المسمى العظم الجبهي ويقوم هذا العظم بحماية أحد فصوص المخ والمصف والمسمى الفص الأمامي أو الفص الجبهي وهو يحتوي على عدة مراكز عصبية هو يحتوي على عدة مراكز عصبية تختلف فيما بينها من حيث الموقع والوظيفة. وتمثل القشة الأمامية الجبهية الجزء الأكبر من الفص الجبهي المخ، وترتبط وظيفته وظيفة القشر الأمامية الجبهية بتكوين شخصية الفرد، وتعتبر مركزا علويا من مراكز التفكير والتركيز والذكر وتؤدي دورا منتظما لعمق إحساس الفرد بالمشاعر ولها تأثير في تحديد المباداة والتميز الذي يلفد الانتباه يا جماعة قول الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم أيضا حديثنا والسلام اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك وقوله سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيتي وقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في ناصيها الخير إلى يوم القيامة حرص فإذا جمعنا معاني هذه النصوص نستنتج أن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه لسلوك الإنسان وكذلك سلوك الحيوان فسبحان الله طيب التاريخ بتاع الموضوع ده بدأ في 1842 عرف الناس أو عرف العلماء وظيفة الفصل الأمامي الجبهي حين أصيب أحد عمال السك الحريدية في أمريكا بخضيب اخترك جبهته فأصر ذلك في سلوكه ولم يضر ولم يضر بقية ولم يضر بقية وظائف الجسم سبحان الله. بمناسبة جماعة كان أحد الأطباء كان زميلي في السنوية فكان بيتكلم ويقول إزاي عرفوا وأضاف المخ يعني نسأل سؤال كذا جماعة العام ونقول كيف عرف كيف عارفة بعض العلماء بعض وظائف المخ يعني الحتة دي مثلا مركز السمع الجزء ده مركز الإبصار الجزء ده مركز التفكير حد عارف لا مهو بالتشريح يعرفوا ازاي بصوا يا جماعة للأسف الشديد كانوا بيجيبوا أسر الحرب أسر الحرب ويقوم بعد كده يفتح دماغه خلاص مش هيموت ولا حاجة خلاص يفتح جزء ويقوم يموت هذا الجزء فيقوله تكلم فاليقى يتكلم انت شايف حاجة يقوله انا مش شايف يستندج ان الجزء ده في الموقع ده خاص بالسمع او البصر وهكذا او التفكير او الشم سبحان الله يعني أسر حرب كانوا يعاملون كفئران تجارب ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني العلم اللي وصل لنا جماعة في علم المخ ده قد مات فيه أناس في كأسر حرب سبحان الله طيب نستكمل إن شاء الله من سوى قدر وقال الله تعالى إن أنزلناه في ذلة القدر قال تعالى مبينا عظمة القرآن وعلو قدر القرآن وفضل القرآن قال إن أنزلناه في ذلة القدر كما قال تعالى إن أنزلناه في ذلة المباركة ويا شهر ويا من شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية ثم فخم شأنها وعظم مخدرها فقال وما أدراك ما ليلة القد أي فإن شأنها جليل عظيم وخطرها عظيم فعشان كده لما تسمع كلمة وما أدراك وما أدراك تخلي بالك ان هذا الأمر عظيم في ليلة القد وما أدراك ما ليلة القد وما أدراك زي ما قال تعالى وما أدراك ما هي نار حامي وهكذا لذلك القدر خير من ألف شهر أي تعادل من فضلها ألف شهر يعني حوالي 83 سنة وأربعة أشهر 83 سنة وأربعة أشهر فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش فيه العقول حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة يعني ضعيفة القوة والقوة القوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر أي عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثامنين سنة, سنة أربعة وثلاثة وثمانين سنة واربعة أشهر ابن عباس وغيره أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال في البخاري من صامر وضعنا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال تعالى تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي يكثر نزود الملائكة فيها يكثر يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند خراءة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له شايفيني الكلام جماعة جميل سبحان الله تنزل الملائكة والروح في تخيل كلام كلام التفسير ده رائع تتدبر به القرآن سبحان الله وتحس بلذة عجيبة وأنت تقرأ القرآن يقول تنزل الملائكة الملائكة تتنزل في هذه الليلة المباركة كما تتنزل عندما يقرأ الإنسان القرآن يقرأ الناس القرآن في حلق الذكر يعني سبحان الله الآن الملائكة تستمع علينا إن شاء الله وتضع, الأجنحة وتضع الملائكة أجنحتها للطالب العلم سبحان الله وهذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به إيمانا جازما لا شك فيه مع أننا لا نرى الملائكة ولا نرى الأجنحة ولا نرى ولا نراهم، ولكن سبحان الله نحن نصدق بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. تتنزل نعم تتنزل كما تتنزل عند قراءة القرآن ونحن نقرأ القرآن في هذه الغرف المباركة وغيرها وفي المساجد الملائكة تستمع لنا. تنزل الملائكة والروح فيها جبريل عليه السلام. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي أي سالمة من كل آفة وشر وذلك لكثرة خيرها أي هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى سلام هي حتى مطلع الفجر أي مبتدأها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره 21 21 23 وهكذا ويا في كل سنة إلى قيام الساعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان لماذا رجاء ليلة القدر والله أعلم طبعا الأحديث معروفة صلى الله عليه وسلم أوصى باعتكافة ليلة القدر كما في حديث البخاري عربنا عباس رضي الله عنهما أن أبي قال التمثوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خمسة تبقى الأحديث معروف خلاص أيضا عن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني أعلم أي, أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا بها رسول صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وآمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها سبحان الله لا شعاع لها شعاع الشمس طبعا كما هو معلوم ما يرى من ضوئها ممتدا كالرماح بعيد الطلوع فكأن الشمس يومئذ لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها تطلع غير ناشزة أشعتها أشعتها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 إنك عفون تحب العفو فاعف عن تنزل الروح الروح اللي هي سيدنا جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين الآيات خلاص طيب بعد كده سوت البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآيات هذه الآية هذه الصورة مدنية حديث البخاري عن أنس بن مالحة الله عنه قال قال ابن سلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني قال نعم فبكى سيدنا أبي بكى من شدة الفرح والسرور وخيل خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة وطبعا كلمة السماني الهينص علي باسمي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى والمشركين أي من سائر أصناف الأمم عبرة الأوثان والنيران من العجم والعرب منفكين أي منتهين حتى يتبين لهم الحق أي أو منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه حتى تأتيهم البينة فهم لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفر طبعا وكلما يعني سبحان الله طال عمره كثرت أوزاره وبنان عليه يكون عذاب أشد حتى تأتيهم البينة أي البينة الواضحة والبرهان الصاطع ثم فسر البينة فقال رسول من الله أي أرسله الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى الحق وأنزل عليه كتاب يتلو يعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون لماذا؟ لأنها في أعلى ما يكون من الكلام يتلو صحفا مطهرة أي محمس سلم وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة كقوله تعالى في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة كرام برر ولهذا قال عنها فيها أي في تلك الصحف كتب قيمه أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وتهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم محفوظة من كل دنس وعيد. نعم. فإذا جاءتهم هذه البينة فعينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلب الحق فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من, من حيى عن بين. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول يقاد له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البين إلا من بعد ما جاءتهم البين التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق ولكنهم لرداءتهم وخصتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمل، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم واختلفوا اختلافا كثيرا سبحان الله اسمع الحريص ده قال النبي صلى الله عليه وسلم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 تفرقت على سنتين وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله صلى قال ما أنا عليه وأصحابي تخلى جماعة لما أمة محمد هتفترق على ثلاث وسبعين ملة في الشيعة في الخوارج في الجهمية في المعطلة فرق كثيرة جدا جدا في الأشعرية طواف كثير أو اختلفت في فهم المراد من كلام الله فأحمد الله سبحانه وتعالى أن هداك إلى مذهب أهل السنة والجماعة نعم من نعم الله جماعة سبحان الله يعني لو خصصت لها دعاء سابت في السجود لك طبعا يعني ما وفيت شكر هذه النعم حاجة عجيبة حاجة عجيبة فعل تخيل يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلنا من الخوارج ولم يجعلنا سبحانه وتعالى لا من الجهمية ولا من الأشعيرة ولا من الصوفية السلام ولا من الشيعة ومن تاني، ولا المرجئة لكن ما أنا عليه اليوم ما أنا عليه وأصحابي هذا مذهب أهل السنة وجماعة سبحان الله عشان كده يقول لك أنت أخوان مسلمين يقول له لا يا أخي أنا تابع النبي على السلام يقول لك أنت سلفي يقول له تابع النبي على السلام يقول له تابع موضوع السلفية ده دلوقتي بيتفهم غلط فتقول لا أنا تابع النبي أنا تابع النبي والسلام يعني مش تبع أقول له أنا تبع النبي فالسلام قال لي كذا أنا بسمع كلام النبي خلاص ترد بيها على اللي الجماعة اللي بيتهموا الناس ولا حول قوة اللي بيقول لا أنهم إيه أنهم إخوان أو سنية أو سنية أو سلفية للأسف الشديد لا يا أخي صوفوا إيه إحنا من أهل السنة والجماعة يا أخي ما نحن بنقوله دلوقتي خلاص طبعا يا جماعة الاختلاف الاختلاف في فهم القرآن والسنة بيؤدي بيؤدي على طول إلى بدعيات وقد يؤدي نسأل الله العفو والعفية إلى أن تكون من الخوارج خلاص طبعا إب أنت عايش في ضنك مع أنك بتظن أنك تحسن الصنع خلاص طيب فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا لعبدوا الله مخلصين له الدين وما أروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنفعبضون. خلاص. لا يطلق رفس الصوفية فبيطلق على أنه مجمع الممتدعى، نم عباد القبور وما ومشابه ذلك. خلاص. دي برضو نقطة مهمة جدا يعني. خلاص. لكن إن يطلق رفس الصوفية فيفهم خطأ يعني. وما أمره إلا ليعبدوا وما أقول إلا ليعبدوا الله مخلصين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفة لديه قال تعالى مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة إلى دين الحق دين التوحيد ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله سبحانه وتعالى ليعبدوا الله مخلصين لماذا تلاحظ يقيم الصلاة وآت الزكاة يقيموا الصلاة يؤتوا يقيم الزكاة متذكر كثير جدا في القرآن الكريم خلاص فليبأ ليه جماعة لفضلهما وشرفهما طبعا لأن الصلاة علاقة الإنسان بين العبد وربه والزكاة علاقة الإنسان بين العبد وبين العباد أن يعطوهم من أمواله وذلك دين القيمة أي أي دين التوحيد والإخلاص دين التوحيد والإخلاص في الدين ماشي وهو دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصل إلى الجحيم طبعا الإنسان لو ضل ممكن في الفهم سواء سواء فهم الدين أو فهم خط أي فهم غطأ فتجد نسأل الله العفو والعفو رب العالمين وذلك دين قيمه طبعا نسأل الله العفو والعفو من ضل الطريق ممكن يكون من المبتدع ممكن يكون من الخوارج ممكن يكفر بالله سبحانه وتعالى يبقى نصراني يبقى يهودي يبقى ملحد سبحان الله يبقى ملحد ضل بس في فهم إيه؟ في فهم بعض الأشياء قد يؤدي ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى إلى هو يضل وقد يصل به إلى الإلحاد كثير جدا من الناس في الأول الأخيرة قد ألحد ليه؟ سوء فهم ولا يريد أن يهتدي إلى صراط المستقيم عناصر. برضو يا جماعة فهم الفهم الخطأ في القرآن والسنة معنى كده يا جماعة ممكن يكلف الإنسان حياته ممكن يكلف الإنسان حياته ناس الله عفوه وعفوه يضل الطريق ممكن يقتل الأخوان المسلم سبحان الله ممكن يسرق أخوان المسلم إن هذا أن أمواله حلال سبحان الله فده بفهم خاطئ سبحان الله طيب ثم ذكر جزاء الكافرين فقال الذين جاءتهم بينه فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم, بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها طبعا لا يفتر عنهم العذاب تخيل بقى مع خالدين فيها يعني نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية مش هنقول مثلا هيتعذب سنة لا ولا سنتين لا مليون سنة لا مئة مليون لا مليار لا أبد الأبدي ابد أبد الأبدي ف فنسأل الله سبحانه وتعالى عفو والعافية تخيل يا جماعة لما يكون خالد مخلت في النار أبد الآبدين مش هينفع تقول الرقم ده أبد الآبدين ده يا جماعة لأن جاءته الحجة ولكنه لم يستجب للحجة سبحان الله نسأل الله العفاف ورب العالمين طيب أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية لأنهم عرفوا الحق وتركوه طب إيه ال المشكلة عندك يعني سبحان الله ده الإنسان منه بيؤمن بالغيبيات يعني قلنا قبل كده إن في بلد اسمه أمريكا في في قارة اسمها أوروبا في التيوليب ما شفتهاش مثلا سبحان الله وبتسمع عنها وبتصدقها وفي كتير جدا واحد ممكن يحكي لك قصص أنا عملت كذا وكذا وكذا وتصدق سبحان الله طب ليه طيب لما ت لما يقولك إن في هناك وجاءنا وفي هناك وفي آيات في القرآن الكريم فيها أجهز علمي فدا مستحيل يكون كلام البشر ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بكذا وكذا وكذا سبحان الله ولكنه خسر الدنيا والآخرة إن الذين آمنوا عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بالصفحة لبعدها لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها فوقها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم سبحان رضوا عنه أي ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوا من النعيم المقيم. فرضي عنهم بما قام به من مراديه ورضوا عنه أي فيما منحهم من الفضل العميم بما عدلهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات ذلك. أي ذلك الجزاء الحسن لمن خش ربه أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم يا رب العالمين نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويكن في الجنة يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته